أظلم سم الحارة ما بدكت سألتهم قالوا مش وقبل يومين سألت بالحارة من اللي في قد في قلوش اللي فقد قلت غالي أظلم سم الحارة قالوا لي شوقا ضيامين سألت بالحارة من اللي في قده بقلوش اللي فاقده قلت غالي جبت القلم وبيات عندي كتابته ومن القهر يا ناس فالحارة اللي بعدهم ما هوتا الله يصبرنا بعد وقت شارك او نلم سمہار او لمب سملہار اولم سمہار اولم سمہار نفسي بعدك حشرتا واللي تذكرهم تراهم حزيني ولمت يا العز وحبك خزنتا في وسط قلبي والتفت وينك أحي اظلم سماء الحاره اظلم سماء الحاره اظلم سماء الحاره اظلم سماء الحاره, الحارة ذكراك يا الغالي ورد نشقتاه من روحي فان تغسل ماطير الله يجعلنا على الحب باقي ذكراك يا الغاني ورد شكتا من وحري حاله تغسل بطي وغلائ ما يكفي للي ذكرتا الله يجعلنا على الحب باقي